هذا حزب النووي الشافعي كنت سصره بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا الله يا الله يا ربي يا يا ربي يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم لا تكلني لا في حفظ ما ملكتني لما أملك به من وأمددني بدقائق من اسمك الحفيظ الذي حفظت به صحف الموجودات وأكسدي من كفاية منها وقلدني بسيف نصرك وحمايتك وتوجني بتاج عزك وكرامك وردني بلطاء منك واركبني مركب النجاة في الحياة وبعد الممات وأمددني بجيش من دقائق اسمك القهار تدفع به عني من أرادني بسوء من جميع المؤديات تدفع به عني من أرادني بسوء من جميع الموديات وتولني ولاية يخطع لها كل جبار عنيد وشيطان مريد يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار, يا عزيز يا جبار اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى عليه السلام بَلِي لِي قُلُوبُهُمْ كَمَالِيَ انْتَلَعِيدَ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُمْ لَا يَنطِقُونَ إِلَّا بِإِذْنِكَ نَوَاصِيْعُ فِي قَبْوَتِكَ قُلُوبُهُمْ بِيَدِكَ تَصْرِيفُهُمْ كَيْفَ شِئْتَ يَا مُقَلِّبَ القلوب, يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا علاّم الغيوب يا علاّم الغيوب يا علاّم الغيوب أطفأت غضب الناس بلا إله إلا الله واستجلبت ما أتتهم وما حبته سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأينه وقطع وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم والصلاة والتسليم على أنبيائه أجمعين والحمد لله رب العالمين